كنت في بداية الصبوة قد ألهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة وحببت إلي الخلوة فكنت أجد قلبا طيبا وكانت عين بصيرتي قوية الحدة تتأسف على لحظة تمضي في غير طاعة وتبادر الوقت في اقتنام الطاعات ولي نوع انس وحلاوة مناجاه فانتهى الأمر إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسن كلامي فأمالني إليه فمال الطبع ففقدت تلك الحلاوة ثم استمالني آخر فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات وكانت حالتي قريبة ثم جاء التأويل فانبسطت فيما يباح فعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة وصارت المخالطة توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجب انزعاج أهل المجلس فيتوبون ويصلحون وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي وكثر ضجيجي من مرضي وعجزت عن طب نفسي فلجأت إلى قبور الصالحين وتوسلت في صلاحي فاجتذبني لطف مولاي بي إلى الخلوة على كراهة مني ورد قلبي علي بعد نفور مني وأراني عيب ما كنت اوثره فأفقت من مرض غفلتي وقلت في مناجاتي خلوتي سيدي كيف أقدر على شكرك وبأي لسان أنطق بمدحك إذ لم تآخذني على غفلتي ونبهتني من رقدتي وأصلحت حالي على كره من طبعي فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجأ إليك وما أوفر جمعي إذ ثمرته اقبالي على الخلوة بك وما أغناني إذ أفقرتني إليك وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك آه على زمان ضاع في غير خدمتك وأسفا لوقت مضى في غير طاعتك وقد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل وإذا انسلق عني النهار لا يوجعني ضياع ذلك اليوم وما علمت أن عدم الإحساس لقوة المرض فالآن قد هبت نسائم العافية فأحسست بالألم فاستدللت على الصحة فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية آه من سكر لم يعلم قدر عربدته إلا في وقت الإفاقة لقد فتقت ما يصعب رتقه اسفا على بضاعة ضاعت وعلى ملاح تعب في موج الشمال مصاعدا مده ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه الأول يا من يقرأ مصطور شكوايا من حالي اسمع تحذيري من التخليط فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل نصيح لإخواني بالقول احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده فإن الشيطان يزيل المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح فتلمح المآل وافهموا الحال وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل آدم الغاية وهي الخلد ولكنه غلط في الطريق وهذه أعجب مصايد إبليس التي يصيد بها العلماء يتأولون لعواقب المصالح فيستعجلون ضرر المفاسد مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصائد فإنها خفية وأسلم مال الجبان العزلة خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه ثم من تامل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم قد صاروا كالشرط فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة ولا أن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى والصبر الصبر على ما توجبه العزلة فإنه إن فرت بمولاك فتح لك باب معرفته فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسير وحصلت كل مطلوب والله الموفق بفضله ولا حول ولا قوة إلا به